يعرفني الألم مو بيك بيش بيك خابصني خليني بتنوني وابتعد عني أصبر هاميك وما موت قد تقلي <تصفيق> <تصفيق> لو ردت تفهم مضامين العزاء أقربت تاريخ حال الأنبياء لو ردت تفهم مضامين العزاء أخرب التاريخ حال الأنبياء أنا مو أول شخص أجر الدماء قبل آدم من جهة فاسكربلاء بالروايات الذكاء أول إنسان القضاء بالروايات الذكاء أول إنسان القضاء حيدان قصيت و سلح شيانو وجذع قصيبتي كرمله شائل العراق قارب القرآن يروي لك عبر للنبي يحيى وبدت أعظم صوار واسداً محسياً بدموم النحر يعني هيله إلى راس القبر يحيى يبثار الثبيح واسي راسي العروميح يا حياك يا فارس النبيه راسي العرمح حياه <تصفيق> مو فقط جنن وانس متكلم كل شي تنظر هالشعيره قائمه يوم عاشر طبره مطرت على حسين برضي طفت ما بد ما لما نجرت يعني هي طفرت بد ما لما نجرت يعني من هجري دمائي سيدي الشعيره انبيا الله بتدي يحكي لي يا شباب فروا قبل تخلف حد يا يبتدي الهم انفيات العغاز هذا راسخ للابد الهم انفيات العغاز النشر والتوزيع عباس قذا وسيد حاكم الغالبي لشعر عبد اللطيف خالتي التوزيع والبث الشبكي الخادم حيدر هاجر